for <laughs> كاد السماوات يتفطرن من سوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرسول الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء انَّ اتخذوا من دونه أَوْلِيَاهَا الله حفيظ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قَوْلًا عَرَبِيًّا لتنذر غُرَابٌ مِنْ قُرَى يا يوم الجنة إلى رجلك تريق في الجنة وترق في التغيير ولم نمو إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلتم وإليه أليم فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزوادا ومن الأمعاء أزوادا يذرقكم ليس كنفره شيء وهو الزيور بطير له مقاليد الثمامات والارض يدفت الرزق من يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم سرع لهم من الدين والذي أوحينا إليك وما وطينا به إبراهيم وموتى وعيثى أن أقيم الدين وما تتفر وقروا تذرع للمشركين ما تبعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من وَمَا وما تفرقون إلا من بعد ما كلمة تبطت من ربك إلى أدل ثمن قضي بيمهم وإن الذين أعودهم أفضل من بعضهم ويسرسلهم مبين فرذلك أبعوا اتقيك ما أؤمنك ولا تتبع أهوالك هو وكونا بمنه وتذلاه من يريد ان الله ربنا فَإِنَّ لَنَا أَعْمَالَنَا الَّتِي آمَنَ اللَّهُ بِهَا تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَهْدُونَ الْقِلَانَ بِعَدْلٍ فِيهِ حُجَّتُهُمْ حدته الدافضة عند ربهم وعليهم وضبوا الهيبا يعدا كون شديدا الله الذي الكتاب بالحق والإهداء وما يدريك لَعَلَّ السَّاعَةَ قريبا يستعجل بها الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ والذين آمَنُوا يَشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْفَقْرُ إِلَّا عِنْدَ إن الذين إِنَّمَا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ الله لطيف بعباده يرضيك من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد خلق الاسره وجد له في خلقهم ومن كان يريد خلق الدنيا مسره أو لهما لهما له غوات رجلا قريبا أم له شركاء شر وله نبي ما لم يعلم ما ولا كلمة الفضل لقدر وشته الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشتقين من ما كتبوا وهو ما والذين آمنوا وعاموا الصالحات في روضات الجونات لهم من ذلك هو الخطم الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين نألمه وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أذرا إلا الموزة تقربا ومن يقترب حسنة من مزد له فيها قسما إنه الله وخوره تكون أم يقولون افترى على الله كذبا كذبا يشأل الله يكفي على قلبه ويمحو الله الباطل ويحب الحق بكلباء إن إنه عظيم فيه بباك السدور وهو الذي يقبل التربة عن عزاجه ويعفو عن التجمئات ويعلم ما تفعلون ويتزيب الذين آمنوا وعلموا الصالحات ويذوبهم من فضبه والكافرون لهم عذاب شديد ولو دفت الله الحزو لعباده لبغوا في الأرض ولا كنوا فتروا قدر مما يقال ما كسبت أيديكم ويعطوا عن كثير وما أنكم من معجزون في الأرض وما لكم من جون الآجم ولي ويا محرير ومن آياته الجوار في البحر كالأعمال يسكد ريح فيضمن رواقب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أم يربقهم بما كتبوا ويعطوا عن كثير ويعظم الذين يجادلون في آياتنا ما له يوب فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والخواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأطاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم, بينهم ومما رزقناه منهم والذين إذا أصابهم الدغي هم ينتصرون وجهاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأطلح فأذره على الله لا يحب ولمن انتقر بعد ظلمه فأولا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 من طرف قفي وقال الذين آمنوا إن القاسرين الذين ختروا أنفتهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذابهم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 من الله ما لكم من مرجع يومئذ هو وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أغفلناك عليهم حفيظ عليك إن البلاء إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم فيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملق السماوات والارض يخلق ما يشاء. بإذنه ما يشاء إنه عليم فكيم وكذلك أوحينا إليك أوحي من ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه يَهْدِي النُّورَ النَّهْجِ مِنَّا مَن شَاءَ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللَّهِ الَّذِي له ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ik heb